بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم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 إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فقالوا ربنا عجل لنا قصصنا قبل يوم الحساب